عشان يذكروا ا ل ع ش ر ة وذكروني ولا تنسون ولا تخلون من حبكم يخلاني ولا تخلون ل أ ن ي واثق ا ل ع ش ر ة عليكم مستحيل تهون ومتاكد بنتلاقى سواء الحين أ و بعدين 「みしたけん、みしたけん、みしたけん」「رجعو الحين、いよいよ الحين ولهاني」